بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حساب ه م وهم في غ ف ل ة معرضون ما ي أ ت ي ه م من ذ ك ر بشكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم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 قال ربي اعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا اضغاث احلام بلث تراه شاعر بل هو شاعر فلياتنا ب ا ي ة كما أ ر س ل ا ل أ و ل و ن ما آمنت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 وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احاسوا بنا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 و は ا の思いを知っているَは私 ا ب い ي 知っているのは私のَいを知 ب ているのは私の思いを知っているとこ ل です。 اتخذناه من لدنا إ ن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل ف ي د م ع ه ف إ ذ ا هو زاهق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 يسبحون الليل والنهار لا يفترون أ م اتخذوا الهه من ا ل أ ر ض هم ينشرون لو كان فيهما آ ل ه ه الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا ي س أ ل عما ما يفعل وهم ي س أ ل و ن أ م اتخذوا من دونه آ ل ه ة ن ق ل ه ا تبرهانكم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 「وما أ ر س ل ر س إ ن ا من قبلك من رسول إ ل ا نوحي إ ل ي ه أ ن ه لا إ ل ه الا أ ن ا فاعبد و ق اتخذ ل م م ق و ا الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم ب أ م ر ه 「いやでもならば」「いやでもならば」「いやでもならば」 私 م この世を変 ن たのは私はこの世を変えたのは私はこの世を変え ه のは私は ذلك نجزي الظالمين اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كان تارتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي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 واذا راك الذين كفروا إ ن يتخذونك الا هزوا اهذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل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 افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصمت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 قال ا و ن من ك س و ا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من ولله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ا ف ل د لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون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 ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين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 وسخرنا معداهد الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون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 ومن الشياطين من ي و ص و ن له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين